وَأَنَّهُ لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا قل إِنَّمَا أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إن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 حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عذباً. قل إن أدرى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 ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمن اللهم آمين أيها الإخوة الافاضل ايتها الأخوات الفاضلات انفرجت الزاوية جدا بين صنفين من الناس وقبيلين قبيل يجعل أولوياته استعادة الحريات المفقودة وتوكيد الحقوق المهدورة وإنشاء نظام ينعم فيه الجميع بالأمن والكرامة وفريق آخر يجعل في رأس أولوياته هدم قبور الصالحين وايحاش قلوب المؤمنين والتفريق بين أبناء هذه الأمة بقصد زعم الدفاع عن حياض التوحيد والنهي عن هذه المناكر المستشريه في البلاد طبعا وجهتان مختلفتان جدا أيها الإخوة ويبدو أن الفريق الثاني قل أو كثر لا يعبأ بمسألة ترتيب الأولويات لا يفكر وفق هذا المنهج أيها الإخوة هو يفهم شيئا ويتعصب له ويغالي فيه ثم يذهب إلى آخر الشوط فيما يرى أنه واجب المحتوم وفريضته اللازمة طبعاً ليس يخلق بنا أن نحاكم النوايا النوايا لله تبارك وتعالى ثم يخلق بنا أن نؤكد ما سمعناه وما رأيناه أيها الاخوه في وسائل الإعلام المختلفة من تبرؤ أقطاب هذا الاتجاه الثاني من هذه الأعمال والأفعال الشنيعة للحق لقد استمعنا إلى أقطاب هذا الاتجاه يتبرؤون من هذه الأفعال ويذمون فاعليها لم نستمع إلى شخصية مهمة ذات بال تتبنى هذه الأفعال من يكون وراء هذه الشنائع أيها الإخوة هل هم شياطين وأبالسة الثورة المضادة كما يقال ليس مستبعدا هل هم بعض الشباب النافر المملوء بالحماسة من أتباع الاتجاه الثاني أيها الإخوة يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأفعال ليس يستبعد لا نريد أن نناقش المسألة من هذه الزاوية وإنما من زاوية أخرى حري أيها الإخوة بنا وبالأمة أن تناقشها هذه المسألة ونظائرها من خلالها لأن المسألة جد وليست هزلا هذه الزاوية ايها الاخوه ترينا أن هذا القبيل الثاني من الناس المستقبل معه وبصراحة لا أقول لن يكون مأمونا ربما لكن لن يكون هانيا لن يكون مستقرا لن يكون سعيدا وذلك لأسباب موضوعية لابد أن ناخذها بعين الاعتبار السبب الأول أن لهذا القبيل من الناس طريقة في العلم والتعليم والذكر والتذكير تؤدي حتما إلى إيحاش قلوب الأمة وإلى تفريق جمعها وإلى تأليب بعضها على بعض طريقة أيها الإخوة تقوم على الاستخفاف بلا إما المتبوعين وهذا واضح جدا في كتبهم وفي أعمالهم العلمية أعمالهم مملوءه وطافحة بهذا الاستخفاف أيها الإخوة بالأئمة المتبوعين من أمثال الامه الأربعة مثلا وأتباعهم العلماء المشاهير الأساطين الراسخين يستخفون بهم أيها الإخوة وهم ليسوا منهم في قليل أو كثير في العلم والصلاح والعرفان والعمل لا يمكن اصلا ان يقاس بهم او ينظروا بامثالهم وهذا معلوم الامه معلوم لعقلاء هذه الامه والمخلصين منها ايضا فهذه طريقه غير مرضيه ايها الاخوه فضلا عن انها طريقه لا تشيع التسامح والتواضع بين اتباعهم هم لا تميزون بهذا التسامح ليسوا متسامحين انهم غلاظ متعصبون وشداد وجفاه كلامهم جاف وعاس وغليظ من يهجهم كذلك ايها الاخوه اتباعهم من العوام او اشباه العوام بلا شك اكثر غلظه منه واكثر جفان واكثر قسوه لا احب ان اقول اكثر حماقه يعربون حينها عن حماقات في التصرف والسلوك في بيوت الله وفي كل نادي ومكان ايها الاخوه هذه الطريقة لا تشيع التسامح ولا تشي بالتواضع أيها الإخوة رأينا وفقط طريقة العلماء أيها الإخوة أنهم يعرضون الآراء بنزاهة وبموضوعية العالم الذي يخشى الله تبارك وتعالى وغيته نجدان الحق يعرض لرأي الخصم كما يعرض لرأيه ويستدله كما يستدل الخصم لرأيه لا يفرط لا يخفي شيئا ويظهر اخر وخاصه ان الخلاف في قضايا دينيه قضايا علميه فقهيه وعقديه دينيه يتعبد بها الله تبارك وتعالى فلا بد في كل اولئكم من الصدق والاخلاص وطلب الحق لوجه الله تبارك وتعالى ونحن جميعا نعلم ايها الاخوه ان الله تبارك وتعالى قد اوسع على هذه الامه باختلاف ائمتها ومجتهديها هذا من السعة وأن لا يتسع لها المقام أيها الإخوة لنؤكد هذا المقرر فهو مقرر على كل حال إنه من السعة وليس من الضيق وقد قال إمامنا أبو عبد الله الشافعي رضوان الله تعالى عليه تفق العلماء أو قال أجمع على أن الله لا يعذب في ما اختلف فيه العلماء مسألة وقع فيها الاختلاف اختلفت فيها الأنظار انتهى الله لا يعذب أيها الإخوة من اتبع هذا العالم دون ذاك أو ذاك دون هذا الكل في سعة الكل في سعة بإذن الله تبارك وتعالى لكن هذا القبيل من الناس يريد أن يفهم الناس أنكم إن لم تتبعون تعرضتم للهلاك أنا لو احدثكم حديث الخرص والتظني وإنما حديث العلم والتحقيق والبحث الدقيق من مشاهير هؤلاء ولا أحب أيضا أن أوحش القلوب فأقع فيما أنهى عنه أيها الإخوة من مشاهير هؤلاء من أعلام هؤلاء من أئمة هؤلاء من دعي فيه انه شيخ الوجود هم يحاربون الغلو ويغلون في علمائهم وائمتهم لم يقولوا حتى شيخ الإسلام الآن شيخ الوجود هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه قرأنا له وقرأنا له الكثير مندلع ومندلق ومبالغ ومغالن ومولع بالتكفير يكفر العلماء ويكفر الصلحاء ويكفر الأمة بالجملة التكفير الذي وقعنا عليه في كتبه شيء مخيف, مخيف حقا أيها الاخوه طبعا لا يعدم من أتباعه من يأتي يقول هذا غير صحيح وشيخنا تنصل من التكفير وقال كذا وكذا قرأنا هذا يتنصل من التكفير لكنه يكفر بالجملة وبالتفاصيل في عشرات المواضع من كتبه كتبه مطبوعة نحن لا نحيل على غائب نحيل على كتب أنتم تطبعونها في بلادكم وتنفقون عليها طبعا هذا أمر بحثي من أراد أن يناقش فيه يمكن أن يناقش فيه بالطبعة وبالصفحة وبالكتاب وسوف ترون التكفير شيء مخيف جدا أيها الإخوة حتى بالغ به الحال وتمادى على أنه قال لم يلحق بنا وبدعوتنا وبطريقتنا كافر حلال الدم خارجيه الرجل خارج الرجل الخوارج في نظري قولا واحدا طريقته طريقه الخوارج فكره فكر الخوارج سلوكه وتاريخه سلوك وتاريخ الخوارج وقد قام هو واتباعه بذبح الالوف من المسلمين وشن الغارات المشكله انا بعض المعاصرين وبعض الذين ياخذون الامور ايها الاخوه فقط باخذ أطرافها ثرفاً لا تحقيقاً ولا رسوخاً في البحث يجهلون هذه الأشياء فإذا ما قرأوها صدموا قرأوا تاريخهم الذي كتبه أعلامهم والمتشيعون لهم إيه هذا جهاد في سبيل الله قتل المسلمين في بلاد كذا وكذا وكذا والحكم عليهم بالكفر وإهراق دمائهم واستباحة أموالهم وذراريهم وسب وسبذرارياً لأنهم كفار مرتدون كتب تاريخهم مطافحه به لا بد ان تقرا هذه الكتب اولا هؤلاء الان لهم اتجاه يتبعه الملايين في عالم العروبه في عالم الاسلام ايضا الى حد ما مصر ليست للاسف ليست استثناء من هذا لهم أتباع يزدادون سنه فسنة وهم من هذا المعين ينهلون ايها الاخوه ويستقون من التكفير والغلو اسهل شيء عليهم رمي الانسان بالبدعه اما تخطئ هذا شيء طبيعي جدا ان يخطئوك ولا يقيمون وزنا لما تقول ان ذهبت تناقشهم قال ابو حنيفه وقال مالك وقال الشافعي وقال احمد وقال اتباعهم وجدت في كتب امامهم ايها الاخوه نعتا للفقه بانه والعياذ بالله شرك كتب الشرك كتب الفقه كتب امتنا وعلمائنا كتب شرك لا ندري كيف اهتدى هذا الرجل وأتبعه وأشياؤه إلى محض التوحيد الذي ضل عنه أماثل وأكابر أئمتنا وعلمائنا وعرفائنا وصلحائنا عبر القرون لم يفهموا ما فهمت أنت شيء عجيب لم يفهموا ما يفهم أتباعه اليوم شيء أعجب هذا هو الموجود لا اريد ان أصرح لكن اللبيب والباحث بالإشارة يفهم أيها إذن الله وهذا نهج علمائنا ونهج أمتنا لا يعذب الناس فيما اختلف فيه العلماء هذه طريقتنا ولذلك من قواعد اهل السنه انه لا انكار في مسائل الخلاف نعم تعليم وتذكير لك أن تعلم لك أن تدرس رايك لك أن تناضل عنه وتحتج له اهلا وسهلا لكن ليس لك ان تنكر عليه انا اتبع مذهبا مختلفا انا اتبع اجتهادا مختلفا ليس لك ان تنكر ليس لك أن تخطين تقول أنت مخطئ وانت أثم ليس هذا لك وليس هذا من اختصاصك لأنك لا تقاس بالأمة الذين إيه؟ نتبعهم لا تقاس لا من قريب ولا من بعيد لست منهم اصلا لكي تأتي تعبد الناس لطريقتك في الفهم واجتهاداتك انت لا نريد اترك الناس في ساعة مذاهبهم وساعة مرتدوه لأنفسهم عبر القرون وقد درج على ذلكم الوف والوف والوف العلماء والصلحاء الكبار من الائمه الجهابذة وإن أنت منهم فلا إنكار في مساء الخلاف لكن هؤلاء ينكرون ويغيرون ويكفرون وطبعاً إن سنحت الفرصة حتما يقتلون لماذا لا أرتاح وأقول لكم والمستقبل لن يكون مريحاً مع هذا المنهج وهذه الطريقة لأن الأمور لها لوازم تلزم عنها ومنها لوازم ضرورية وهي لوازم شرعية في نظرهم وليست لوازم عقلية يعني إن حكمت على إيه؟ على فعل معين وعلى من يفعله بالكفر ما معنى الكفر أيها الأخوة في حق المسلم مسلم كفر بعد إيمان يعني الردة استباحة المال استباحة الدم استباحة سبي ذرية شيء مخيف المنع من دفنه في مقابر المسلمين منع التوارث لا يرث ولا يورث لكن أعظم ذلك كله استباحة الدم أنك تقتله وتقتلوا بحكم الله يقول لك أقتلوا بحكم الله وقد قتل هؤلاء كما ذكرت لكم قبيل قليل الألوف من المسلمين يشنون الغارات غارات جهاد في المسلمين في بلاد المسلمين في العراق وغير العراق يقتلون ويهدمون ويذبحون ويسبون ويأخذون الأموال وهم عند أنفسهم مجاهدون يتقربون من ذي الجلال والإكرام بتطبيق الشريعه الشريعة المحضة الصحيحة وانظروا إلى هؤلاء اليوم انظروا إلى هذا القبيل من الناس كيف تفرق في ذاته أيادي سبع يكفر بعضهم بعضا وينبز بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ولا أحب أن أذكر لكم أمثلة والأمثلة موجودة في كتبهم وفي مواقعهم وفي مقدمات كتبهم علماء يكفر بعضهم بعضا يزندق بعضهم بعضا يلعن بعضهم بعضا لأنهم اختلفوا وهم جميعا على نهج السلف زعموا أي نهج هذا؟ وهي طريقة هذا؟ شيء مخيف أيها الأخوة لكن هم يغررون بالصغار صغار العقول والقلوب بالزهدة في العلم والتحقيق أخبروا لهم أنتم تعبدون الشافعي ومهلكا وأبا حنيفة وأحمد أم تعبدون الله الحق وحق يتبع. نحن لا نتبع الرجال نتبع الحق الشافعي أخطأ الأربع أخطأوا كلهم أخطأوا الحق معنا الحق بالدليل كأن الشافع وأبو حنيفة وسائر هؤلاء لم يكونوا يعلمون ايه الدليل ما شاء الله حتى علمه هؤلاء في القرون ايه المتأخرة قرون السوء هذه وحدهم لو طلب اليه ان يعرب ايه لم استطاع للأسف الشديد يدعي ان الحجة في اجتهادي في فهمه هو اما في الائمه العظام والعرفاء الكبار ايها الاخوه فلا لا حجة وما الجدوى من كل هذا لا جدوى إلا الدمار وإلا الحار وإلا خراب الديار خراب الديار أيها الإخوة لذلك يلعب الآن بهؤلاء قد يلعب بهم قد يستغل بعض, بعض حمق اتباعهم لتفتيت أيها الإخوة البناء تشتيت الشمل تفريق الوحدة وتفريق وحدة المسلمين أيها الإخوة وهم جديرون بهذا ان غفل عنهم فاذا ما سيأتي ولذلك حتى في المقابلات معهم ومع قادتهم هناك لغة واضحة لم أسمع من واحد منهم يقول هذا رأينا وهو قابل للتخطئة قد يكون خطأاً وعلى كل حال نحن نحترم آراء المذاهب الأربع المتبوعة ونأمر باحترامها وتوقيرها ولا نطلب من الناس ولا نكرههم على أن يخرجوا عنها لم يقل أحد منهم بهذا كل يقول هذا الفعل خاطئ نحن الآن لا نؤيده بعضهم يقول الآن وقد سئل الآن فماذا بعد الآن يتكلمون لغه تكتيكيه مخيفه في زمن القهر لم نر منكم الا مداهنه السلاطين وفي اول زمن الحريه كانت هذه اولويتكم أن تهدموا الاضرحه والمشاهد والقبور مبنيه هذا ما خرجنا به منكم هذه ثمره دعوتكم وهدايتكم لم يقدروا اصلا الحرية لم يرغبوا فيها هم يردون حريه ان يتكلموا في هذه القضايا فقط ان يحكموا علي وعليك بالكفر والبدعه والشرك والجهل وأن يسخروا منا ومن أمتنا وعلمانينا هذا هو فقط ونبرز التعاظم بغرورهم وعن جهيتهم وغلظهم وجفائهم على الناس كنت مرة في مكان مقدس مع أخواني وهو الآن يجلس هنا رأيته وتكلم أحد مشائخ هؤلاء عن النقاب مسألة اجتهادية يا أخي لم تجمع عليه الأمة النقاب الحجاب نعم النقاب لا ويتكلم في ألوف من الناس في المكان المقدس قال كل من لا ينقب إمرأته فهو ديوث قلت لاخي هيا بنا نقم من هذا المكان هذا رجل يسبنا هذا رجل احمق باسم العلم يسب الناس يسب المسلمين اكثر الامه على الاطلاق لا يناقبون نساءهم هم ديوثون وانت الفحل الرجل لا كثر الله في المسلمين من أمثالك جراء وقاحة وغرور وعجب يا اخي امتهان لكرامه المسلمين اين التواضع خلف هذه المظاهر التي تدعي السنيه والسلفيه ايها الاخوه وعمل الغرور نعم الغلظه نعمل عجب النفس طبعا لا يمكن إلا أن يكون مغرورا ومعجبا وجاهلا بقدر نفسه وبعيد من رحمة الله لأن الله لا يرحم إلا من عرف قدر نفسه أيها الإخوة من يخطأ بحنيفة والشافعي وأحمد ومالك بجرة قلم وهو عند نفسه على الأقل في المسألة التي فهمها وحققها أفقه من الأربع بل من الأربعين ونربعمائة فكيف يعاملك هذا يعاملك بلين بهدوء بلطف بكبر وحجهية ويقول كما قال شيخهم إلا تقل بما نقول وتتبعنا على ما نعتقد فأنت كافر حلال الدم سنقتلك كتبوه تقول هكذا بالحرف بالنص والفص أريد فيما بقي من خطبة اليوم أن أعطيكم مثالا كيف يمكن للأئمة والعلماء ونحن من أتباعهم أن يقولوا في هذه المسائل وامثالها لماذا لم يقولوا كما يقول هؤلاء المتأخرون هل ضلت الأمة ضعّلة طوال القرون السابقة المنصلمة كلها تعبد القبور والمقبوري والمشاهد والأطرحة كانت كافرة وزنديقة لا تفهم دينها والرسول هو الذي صح عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه قال إني لا أخشى على أمة الشرك بعدي وهو القائل أيها الإخوة أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة لا يخشى عليها الشرك هذه الأمة لن تشرك وستقبض أيها الإخوة موحدة الريح التي ترسلها الله تقبض آخر نفوس المؤمنين على إيمانهم فلا تقوم الساعة عليه إلا على شرار الخلق من لا يقول الله الله هذه الأمة تعيش مؤمنة وتقبض مؤمنة والنبي أعطانا أمانا أيها الإخوة أنه لا يخشى عليها الشرك بعده أنتم خير الامم أنتم موفون سبعين أو قال ثمانين أمة أنتم خيرها عند الله أكرموها على الله تبارك وتعالى حتى قال شيخهم من القرن السادس أو السابع الامه في جملتها مشركة كان يعلم الناس أنا ومن معي نحن موحدون تقريبا سائر الامه مشركون هكذا هكذا يتعلمون ويكتبون هذا لا نقوله فلان عن فلان بالأسنين في كتاباتهم هذا سائر الامه مشرك وثني عباد قبور وأصنام وأولياء هذا الكلام ليس معقولا أبدا فنأتي المسألة لنرى كيف ناقشها الأئمة مسألة طويلة وصنفت فيها مصنفات أيها الإخوة مسألة البناء على القبور مسألة بناء المساجد على القبور مسألة قبر بعض الأولياء والصلحاء في المساجد مسائل متشابهة ومتشاكلة أولاً هم يحرمون البناء على القبور قولاً واحداً ولا لك هذا محرم ويجب هدم هذه الأبنية المبتنى أيها الإخوة والمقامة فوق القبور يجب أن تهدم لأنها من المنكر الذي يجب إزالته ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان وفي زاد المعاد. قال هذه القباب والمشاهد والحجر ومشاكل إن أمكن الله منها فلا يسوغ أن تبقى يوما بلا هدم إن أمكن هدمها اليوم تهدم اليوم وليس غدا يجب هدمها ابن القيم فقيه وإمام جليل رضوان الله تعالى عليه هل هذا الكلام صحيح؟ ليس صحيح لأنه لابد أولاً أيها الإخوة أن نحقق مسألة حكم البناء على القبور هل يمكن أن نبني أيه؟ على القبر بناءً؟ أو لا يجوز أيها الإخوة يحتجون بحديث أبي الهياج الأسدي حيان بن حسين الكوفي التابعي هذا الحديث أخرجه الجماعة إلى البخاري وابن ماجه عن أبي الهياج قال قال لي الإمام علي عليه السلام الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم لا تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سويته قالوا هذا حجه يحرم البناء غير صحيح الحديث ليس فيه حجه على ما ذهبوا اليه ننظر الى علم الامه الاربعه واتباعهم والى علم هؤلاء المتعجلين للاسف الشديد اول شيء ولا قبرا مشرفا الا سويته التسوية أيها الاخوه لا تعارض ولا تضاد التعليه قد يكون عاليا ومستويا ثيما وان قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعيه رضي الله تعالى عنهما لم تكن ايها الاخوه لاصقه بالعرض فقد دخل القاسم اي ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضوان الله تعالى عنهم اجمعين على عمتي عائشه ام المؤمنين رضوان الله تعالى عليها فقالها يا امه بالله اكشفي لي عن قبر رسول الله وصاحبيه قال فكشفت لي عن ثلاثه قبور بارزه ليست لاطئه لم تكن أي مستويه بالارض كانت مرتفعه قدر شبر على الاقل مبطوحه بالعرصة الحمراء وهكذا قبور الصلحاء ومن الصحابة والتابعين قبور هذا روها ابن أبي شيبة طبعا شيخ البخاري آه. في المصنف آه. أيضا رواه عن الإمام عامر بن شهرحيل الشعبي شيخ الإسلام وإمام اهل الكوفه في وقته متوفى سنة 200 للهجرة عامر بن شهرحيل الشعبي يقول رأيت قبر حمزة وقبور شهداء حدد وهي مشرفه لم تكن مسواة بالأرض كما سووها هم للأسف الشديد في دولتهم الأولى لم تكن كذلك طب ما معنى قول النبي عليه السلام ولا قبرا مشرفا إلا سويته قال الإمام النووي قد صله سره في المجموع شرحه على المهذب من أوسع كتب الفقه المقارن أو المقارن على الإطلاق ولم يكمله كما هو معلوم أو لم يتمه بالأحرى قال النووي معنى الحديث ولا قبرا مشرفا إلا سويته نهي عن التسنيم. وهذا مذهب الشافعيه ومن وافقهم ايها الاخوه النهي عن التسنيم اما ان يكون مشرفا ومستويا مسطحا فنعم هذا مذهب الشافعيه فليس بالحديث انك ايه تسوي القبر بالارض ويمنع بناؤه على هذا غير صحيح لانه كيف بناء غير صحيح فإذا أمكن أن يكون مشرفاً قليلاً أيها أمكن بنائه. هو الذي شرع وأسس لهذا البناء فالحديث الذي هو أبو داود وابن ماجة. حين أتى بحجر حجر عظيم أيها الاخوه ووضعه عنده عند رأس عثمان بن مضعون وقال أتعلم به يعني أعلم علامة أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي ما الفرق بين الحجر وبين يكون بناء إذن ما في فرق سوف نرى الآن للتمييز لك نعم أنه هذا قبر فلان ابن فلان وقبر فلان بنت فلان لماذا النبي نهى عن أن تبنى وأن تجسس وأن كذا لسه في حديث صحيحة أحمد وصل نعلمها وبالمناسبة إذ ذكرت عثمان وهذا الحجر لما أقول لي مروان بن الحكم ولاية المدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام إلى آبد الآبدين مر بقبر عثمان وراء هذا الحجر فأمر به فرمي قال لا والله لا يعلم قبر ابن مظعون بحجر فقالت له بنو أمي بئس ما صنعت عمدت الى حجر وضعه رسول الله بيده فرميت به فمر به فليوضع ثانيه قال اما وقد امرت به فرمي فلا يعاد قتله الله هذا تروي عنه الاحاديث ويوثق ورضي الله عنه وارضاه قال العلماء وهذا من جراءته على رسول الله جريء مثل أبي الحكم بن العاص الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ثم استأذن له عثمان وأحرج النبي فيه. ما الحكمة؟ لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء وعن التجصيص؟ فقد روى أحمد ومسلم والنسياء وأبو دود والترمذي ابن ماجه فقط لم يروه روى هؤلاء عن جابر حديث جابر مشهور نهى صلى الله عليه وسلم في القبور يعني أن تبنى وأن يكتب عليها وأن توطأ وأن تجصص طبعا ألفاظ يدخل بعضها في بعض لكن هذا موجود. عند هؤلاء الذين ذكرتهم العلماء ذكروا عللا كثيرة هل طريقه العلماء والإمة لا يأخذون الأمور وهم عمي انتهى خلاص لأن الأمور تتناقض إذن مرة يقول هكذا مرة يقول النبي هكذا ما الذي يحصل لابد أن تبحث عن العله والأمر ليس تعبديا غير معقول معنى لابد أن يكون له معنى يعقل بعضهم قال النبي نهى عن بنائها بالآجر وتكسيصها بالجص لان الاجر مما مسته النار وليس هذا مما يتفائل به ان تبني القبر حتى في داخل القبر عند اللحد تضع هذا الاجر وان تقربه من ايه من بدن ايه او من جثه الميت هذا لا يتفائل به لانه مسته النار والجص الجير ايضا هذا مسته النار طبخ على النار طبعا ولذلك الذين ذهبوا الى التعيل بهذه العله قالوا لا يبنى ظاهر القبر ومن باب أولى ولا باطنه أيضا لا يوضع فيه لا جس ولا عاجر لأن النبي كان يأمر حتى إيه بالوضوء مما مست النار إذا أكلت أي شيء مسته النار تتوضى ثم نسخ ذلك عند بعض الفقهاء أيها الإخوة أنهم لم يأخذوا بهذا النسخ قالوا هذا حكم ثابت إلى اليوم أي شيء مسته النار أنت تتوضع منه ولذلك لما مات لزيد بن أرقم غلام ابنه كاله ابن يدعى سويدا مات سويد بن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنهما صحابي الجيل الانصاري فادى غلام وجارية بجص واجر فقال زيد ما هذا فقال نريد ان نبني قبره فهل قبر مبني فلم يقل لهما زيد بن أرقم البناء محرم هو فهم العله فقال ايه للغلام قد جفوت ولا غوت لا يمس ابني بشيء مما مسته النار أو لا يخرب ابنه شيء مسته النار ما قالش البناء محرم فقه هذا موجود هذا كل مروي يعني الأمة لا يخلون بالتشهي لكن هؤلاء سبحان الله كما نقول بالعمية يأخذون الشيء من فم الكوز يأخذون كلمه من هنا وحرف من هنا وصفحة من هنا وشريط من هنا يقول لك فقه وكتب وفقه السنة الصحيح وبالعدل الصحيحة ويحرمون ويحللون ويهدمون ويبنون وينقضون ويبرمون منهم من علل أيها الإخوة بالثقل على الميت قالوا أن هذا البناء يكون فيه إيه ثقل والأحسن إيه أن يخفف ولذلك نهى كثير من الفقهاء عن أن يوضع في الحفرة تراب أكثر من الذي أخرج منها وروى ابن أبي شيبة ايضا لمر ثالثة أو رابعة أن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه الصحابي الشهير كان على رأسي غزاء غزوة يعني بخلافة إيه معاوية، فما تأحدهم ما تأحد المجاهدين، فاحتفر لهوة حفرة في الأرض، ثم جعلوا يهلون التراب، فقال فضالة كفى هذا كافي، فقد أمر رسول الله بتسوية القبر، فخفف عن أخيكم، ففهم أن العلة هي إيه؟ التخفيف، لذلك نهى إيه نهى النبي أن يكون إيه مسنما كما فهي بعض العلماء وأن يكون عاليا جدا، واللي يكون إيه مشرفا بمعنى الكلام كذا فاهمه ومستويا. طبعا أنا أعلم الآن أفتح مزوجين وأقول العام هذا يشوشهم كما يتشوش الآن بعضكم يخلقهم يقول ما هذه الدوكه ما هذه الهوكه أرأوا أقوالوا أسندوا أخرجوا طلعوا أدخل وهذا قالوا ما هذا يا إخوان طبعا هذا ويوحش قلوبهم يقول هكذا ديننا معقد ملتبس في مسائل بسيطة ما القصه وليس والله كذلك هؤلاء هم الذين حقدوا الذين إيه؟ أرادوا أن يُبهضوا الناس بهذه الاحمار وإلا دين الله فيه سعى الله فيه مندوحة من كل هذا الكلام فيه مندوحة من مثل هذه الخطب اصلا لكن للأسف وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جانيه البلاء يلزونك لزاً يضطرونك اضطرارا أن تتكلم وإلا يقولون أنتم لا علم لكم ولا علم لأمتكم تعالوا ناقشونا كأنهم ما شاء الله يعني أوعبوا العلم اقول ايها الاخوه الخطه الارشد هي خطه إيه علمائنا وائمتنا وعرفاننا الكبار اترك الناس في ساعة مذاهبهم لا توحش قلوبهم بكثره التشقيقات والتفريعات والافتراضات اتركهم هذا حنفي وهذا امامي وهذا زيدي وهذا مالكي وشافعي وحنبلي لا باس اترك الناس الا ما لا بد منه مما اتفقت عليه الامه وأجمعت عليه الأمة فمخالفته أيها الأخوة لا تحتمل أما الذي اختلف فيه الأمة وترك الناس ثم علمهم وأرشدهم إلى ما فيه عصمتهم ومنجاتهم أيها الأخوة من ضروري شؤونهم دنيا ودين هذه الخطه الصحيحة لكن هؤلاء أنبحت خلق الله منها وعنها لا يفعلون هذا ابدا لا يفعلونه كل شيء يعملون منه قبة أيها الأخوة من كل حبة يصنعون قبة إذا رعوا كتلبس كرة فضط يؤلفون كتباً في حكم الكرفط مش معقول يا أخي كتب في حكم البلاطين الحين بعضه بعضهم يلبس بنطلون كتب في حكم كذا وكذا النزول على اليدين أو على الركب كتب شقوا على الناس وكما قلت وشوثوا عقول الناس وأذهنهم وين الدين وين الإسلام يا جماعة عطونا شيء نستمسك به شتبتوا عينا عين ديننا شككوا الناس بعض الناس يشك بعض الناس يتركوا استراؤوا المسيح ولك ما بدي هذا الدين كله هذا كلام فارغ بحكاية ف حصل مع كثير من الناس مننا عشان مبدي لا اريد للمساجد العلماء لا اريد هذا كله عوب اصلي في بيتي وعمى خيلتك تصل اصلا فانما ياكل الذئب الغنم القاصيه الشاذة والفارغ والفاضح يقول بعمل بقول قاضي يعمل القاضي في قضايا تافهه وبسيطه جدا جدا لا تستاهل الهم قضيه اكبر من هذا بكثير لكن للاسف هذا ما يفرغ هذه عله ايضا بعضهم قال أيها الاخوه لا العله شيء وراء ذلك طلب التميز لماذا تبني على القبر انت وتميز قبرك يعني قبر ايه من دفنت من اهلك ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لاحد مواليه يا فلان اذا رايت قبرا من قبور المسلمين صنع او فعل به غير ما يفعل بقبور المسلمين فارجعه حتى يكون مع قبور المسلمين سواء الناس تقبر بطريقه معينه اقبر مثلهم لا تجعل العلية وقبة ومشهد على قبرك كأنك يعني إيه أنت شيء متميز لكن إذا صار الناس يفعلون هذا تقريبا في الجملة إذن لا بأس لا تميز على هذه العلة بعض قال العلة هي زينة الحياة الدنيا التي لا تليق بأهل آخرة وقد صار الميت من أهل إيه الآخرة إيش التسجين هذا وقبور وورود وأشياء وبناء وتجسيص لا يشوز هذا لا يليق وهذه العلة ضعيفة جدا ونوقشت من العلماء والعيمة لكن مذكورة بعضهم قال العلة هي التشبه بالكفار يعني الكفار سواء من أهل الكتاب أو من المشركين أيها الإخوة معظمهم وإلى فعلا يبنون على قبورهم ويتكلفون فيها الكثير ونحن منهيون في الجملة وبدئية عن إيه؟ عن مشابهة هؤلاء الكفار قالوا هذه العلة التشبه علا الكثير تعرفون هناك ما هو أقصر من هذا كله وهو الذي أرتاح إليه لا أرزم به أحد لكن أرتاح إليه وهي العلّة التي أشار إليها الإمام الحافظ آخر الحفاظ المغربي أبو الفيض أحمد الغماري قدّس الله سرعه الإمام الحافظ الكبير هذا حافظ آخر حفاظ الأمة المحمدية كان حافظاً بلا امتراء رحمة الله عليه قال العلّة عندي وهو الصحيح أن النبي لم يبعث عليًا ليفعل ما أمره بفعله في قبور مسلمين الكلام كله عن قبور مين؟ المشركين والكفار والوثنيين وعلي يقول لابل الهياج الأسد حيان ابن حصن الكوفي ألا أبعثك على ما أبعثني عليه صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا إلا طمسته تمثال أمد محمد ما في عندنا تماثيل تعبد من دون الله تمثال الله والعزة ومناث ثالثة الأخرى ما عنا إيه وين التماثيل هذه توضع أكثر شيء توضع عند القبور عند قبور إيه طواغيتهم والعياذ بالله أيضا آه وعلى كل حال انفردت أو كانت إيه مع مع قبر لا بد من طمسها فمش عن قبور المسلمين ولا إلى علاقة أي بقبور المسلمين باختصار أنا سأحوصل وأوجز لكم رأيي المذاهب الأربعة في المسألة بعد ذلك من أحب أن يتفرع وأن يتوسع ليعد إلى المدونات الموسوعية كل مذهب المذاهب عنده مدونة موسوعية في فقه السادة المالكية والشافعية والحنابلة قالوا إن كان البناء على القبر في أرض محبسة هذه رغة المالكية يعني موقوفة أو في أرض مسبلة هي التي أيها الإخوة يعني اعتاد الناس أن يدفنوا موتهم فيها للناس زي قارفة مصر مثلا مقبرة معروفة للناس هذا يقول للناس مش لناس مخصوصين مش لآل فلان أو أعلان أو موقوفة وبنى أيها الإخوة هذا البناء محرم شرعا غير جالس ويهدم عند الحنابلة قالوا مكروه لكن غير مشروع من حيث الأصل إما مكروه عند الحنابلة محرم عند الآخرين ويجب هدمه هنا كلام أبن القيم له مسار تقول لي شيء محرم ما الذي يقابل الواجب محرم الواجب محرمًا فعله محرم بناؤها واجب هدمها صحيح طب إذا أي بناؤها مش محرم مكروه أو جائز مكروه تنزيها ما تقول لي شيء ابن القيم رحمة الله عليه يجب هدمها هذا مش فقه الفقه آه أن الواجب يقابل ماذا المحرم محرم في هذه الحالات ولم نقع الحلفي على قول كلامهم موجز في هذه المسألة مسألة البناء على القبور وسأذكره في جملتين اما ان بنا في ملك الله او لغيره باذنه ارض ابي واجدادي ها في ارضي في بيتي في ملكي قبرت أي احد ايه او الداعي وبنيت عليه لا باس قال لك ما في اي عله ايه تمنع من هذا البناء لانه ما في تضييق على المسلمين من العلل التي ذكروها ايضا في النهي عن البناء ذكر منها ربما ستة او سبعة ذكروا ان البناء يمنع دفن غيره معه وخاصه ان دفن المسلمين كان بطريقه اللحد للميت وليس الشق النبي قال اللحد لنا والشق لغيرنا اخرجه احمد وغيره فاذا لوحد الميت ايها الاخوه ثم بني عليه لم يبقى ايه لم يبقى امكان لدفن غيره معه ففي هذا تضييق على المسلمين والبناء قد يكون كبيرا ايضا ففيه تضييق من جهه ايش الكبر فيمنع لكن في الارض ماذا الموقوفه او المحا... المسبلة اما في ملكي في شو هذي أرض كثيرة عندي أستطيع أن فيها إيه العشرات من أهل مثلا ها أه؟ من قبيلة من عشيرتي قالوا البناء على القبور في ملكه أيها الأخوة مكروه تنزيها ابن القصار البغدادي أحد مشاهير نظار المالكية عتكم توفى 386 هكذا ها قال جائز إن خلا من قصد المباها عند المالكية حتى لو في ملكي بقصد المباها يحرم فان خلا من قصد المباهاه ايها الاخوه لم هي لم يحرم اصبح مكروها تنزيها وانتبهوا هو مكروه تنزيها عند هؤلاء اذا أمن النبش من انسان او سبع او سيل ماء اما اذا لم يامن صار جائزا من غير كراهه ولا حتى كراهه تنزيه ابني حتى لا ينبش حتى لا يسرق حتى لا يجتاحه الماء والسيل هذا هذه المذاهب وعودوا إليه مكتوب من مئات السنين لماذا نتجاوز كل هذا التراث؟ آه. ابن القصار قال لا إجائز ووافقه ابن الرجد الإمام اللخمي من المالكية منع من هو جعله محرما لكن معروف في أصول مالكية يوم في أصول الإفتاء والقضاء عند المالكية أن الفتوى والقضاء آه؟ على قول ابن الرجد لللخمي وخاصة أن ابن الرجد وافق إيه القصار وهو من الضار المشاهير فالكلام مش كلام اللخمي انتبهوا هذا شيء دقيق وصعب طبعا وصعب على أكثر هؤلاء أكثر ما يتكلم باسم المذاهب لا يعلم حتى أصول الإفتاء ومراتب المفتين في المذهب لا يعرف لو وجد أي قول في أي كتاب ينسب الماليه حتى لو كان كتابا معاصرا يقول مذهب الماليه مش ممكن مذهب شو مذهب يا أخي هذا مش كلام مش كلام علم هذا هذا كلام الناس من الشارع مثقفين يفتح كذا ويتكلم كلام العلماء المحققين شيء صعب صعب يحتاج إلى دراسة وإلى تحرير دقيق ومعارفة الأشياء أيوه الإخوة من أصولها فهذا قولهم بخيت مسألة أيها الإخوة بناء المساجد على القبور النبينا عن هذا وبعض العلماء أخذ بالظاهر النهي الإمام النووي قال يكره بناء مسجد على قبر أما احتفار القبر في المسجد فمحرم حرمة شديدة أخذ بظواهر عن رصوص الله عليه ومعه كثيرون وبعض العلماء حتى في هذه المسألة له كلام وله نقاش اجتهاد وهو اجتهاد لا أقول راجح أيها الإخوة ولكن له وجه في النظر قال نحن نسلم بالأحاديث الصحيح عن رسول الله أيها الإخوة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى دينان في أرض العرب حديث صحيح أم سلمة تذكر الرسول وهذا في الصحيح أيضا لما كانت بالحبشة في هجرة الحبشة أيها الإخوة ذكرت له كنيسة كنيسة مارية وذكرت له التصاوير تمثيل التي فيها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره يعني ما معبداً كنيسة سيناغوغ يعني مسجداً باللغة إيه العربية أيها الإخوة واتخذوا فيه تلك التصاوير ليعبدوا صاحب القبر وتوجهوا إليه تخذوه قبله والعياذ بالله أولئك شر خلق الله قال لعن الله تخذوا قرآن بيئهم مساجد ممنوع من نبي ولا صالح أن يعبد من دون الله حنشوف ايش معنى اتخذ إيه قبر النبي مسجدا اتخذ قبر الصالح مسجدا ما معنى هذا الان هذه الادله تعارض ايها الاخوه تعارض بكتاب الله تبارك وتعالى قالوا ابن عليهم بنيانا الكفار قالوا ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم هم مؤمنون تقريبا باتفاخ المفسرين قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سكت القران لم يقبح ولم يثرب ولم ينكر عليهم والقرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن الباطل أيها الإخوة أن الله يذكر باطلا شركا كفرا وثنيه ثم إيه؟ لا يعقب عليه بما يفيد استشناعه واستبشاعه بسيبه كأنه جائز حاشا لله وقال الظالمون انت تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل وجعلوا مذرا من العام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم الا اخر سيجزيهم بما كانوا يعملون القران ممدو القرآن لا يترك مقاله شنيعه مقاله باطله كفريه شركيه الا عقب عليها بما يفيد ابطالها ايها الاخوه ونقضها من اساسها هنا لم يتكلم القران كانه هذا عمل صالح وطيب المؤمنون قالوا لنتخذن عليهم مسجدا مسجد الطائف أيها الإخوة فيه قبر عبد الله بن عباس في الجهة الشمالية من المسجد انتبهوا اعظم وأشرف اقدس مساجد الله تبارك وتعالى البيت الحرام مكه الحطيم حجر اسماعيل ايش فيه قبر اسماعيل والنبي اخبر عن هذا وبين زمزم والمقام النبي اخبر في اخبار لكن فيها كلام قبر نوح وصالح وهود لكن في الدفاق في الحطيم قبر إسماعيل لو كان هذا ممنوعاً من حيث ذاته لأمر النبي ماذا؟ بنبشه أليس كذلك؟ طبعاً أكثر من هذا كله مش قبر إيه إسماعيل ولا قبر إيه ابن عباس في الطائف في شمال المسجد أيس في القبلة طبعاً أه؟ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر رسول في مسجده الله قضى بهذا والأمة وافقت على هذا وانتهى لم يقول لا يجوز وهذا في مسجد أبداً أبداً لأن الناس لا تتوجه إليه بالصلاة أيها إخوة ولا بغير ذلك يتوجهون إلى القبلة ولا مصحيح يعطونه حتى ظهورهم أبداً الأمة هذه لا تعبد نبياً ولا رسولاً فضلاً إيه؟ عن أن تعبد صالحا أو ولياً حاشة حاشة الله وحاشة هذه الأمة المرحومة المحمدية المأمون عليها الشرك بإذن الله تعالى أن يصيبها تتخوض فيه الله قطى بهذا كرمت الرسول لكن انظروا إلى البشاعة وأدركنا الوقت بعض علماء هؤلاء رحمة الله عليه وغفر الله له غفر الله له بعامة وغفر له في هذه بخاصه يكتب في رسالته عن مناسك الحج والعمرة من البدع يقول البدع المذمومة طبعا آه. فيما يختص بالحج والعمرة وبالبلدين هي المشرفين قال من البدع ابقاء قبل رسول الله في المسجد كل ما شعرت لها أيها الإخوة أبدان الأمة وجلودها إلى ماذا تلمح لمح إلى ما طالب به بعضهم بعض هذه العلمة قالوا نحن نطالب بصراحة يا أنباغي أن يخرج الرسول من قبره وأن يدفن خارج المسجد الله أكبر استفز الأمة استفز الأمة بهذا جدا أين هذا الشيخ رحمة الله عليه وغفر الله له ألم يقرأ التاريخ هذا؟ ألم يقرأ وأختم الآن الخطبة بهذه الخصة الرائعة جدا حكيتها لكم مرة واحدة قبل أكثر من عشر سنين قصة السلطان الصالح الملك الموفق المسدد نور الدين محمود زنكي ابن عمار الدي زنكي نور الدين محمود أستاذ صلاح الدين الذي قيل صلاح الدين العيوب وهو من هو حسنة من حسنات نور الدين العملاة في نور الدين تعرف صلاح الدين أكثر السلطان الصالح الراشد الموفق والمجاهد العظيم نور الدين يا إخواني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ميرار يعني مرات في ليلة واحدة. ويستفيق لا إله إلا الله اللهم اجعله خير إيش هذا الرسول في كل مرة النبي يشير إلى رجلين أشقرين ويقول له يا نور الدين أنجدني أنقذني من هذين فلما رأها ثلاث مرار أمر بوزيره أيها الإخوة فرحل له راحلة وي نفسه راحلة وأخذ حملا خفيفا واستصحب مالا طائرا عظيما وسافر في عشرين نفرا فقط عشرين واحد سرعه من نفس الليلة رضونا الملك الصالح فبالغ المدينه المنوره على منورها ألف تحيه وألف سلام إلى أبد الابدين في ستة عشر يوماً وجعل يدعو بالناس ويكتب أسماءهم ويتصدق عليهم المال العظيم الذي استصحبه معه حتى انقضت الناس ما فيش مضلش والواحد فقال هل بقي أحد؟ قالوا لم يبقى أحد سوى رجلين شابين أحزبين عفيفين تقيين كثيري الصدقه قال علي بهما فاتى الشبان فاذا هما الاشقران اللذان اشار اليهما رسول الله في المنام فقال اين تسكنان او فاذا بهما يسكنان في رباط ايها الاخوه زي زاويه هيك اه قريب من الحجر الشريفه على بعد ربما ايه امطار يعني يسيره فدخل هناك وعمر بالنبش والبحث ايها الاخوه فاذا بهما لعنه الله تعالى عليهما الى عبد الابدين احتفر سردابا تحت الارض أراد به بلوغ الحجر الشريفة لسرقه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم أمنت بالله وأمنت برسول الله هذا شفتوا رسول ونبي حق الرسالة وحق النبوة وملك صالح لا إله إلا الله قال لك ليش هادو الأمة متعصبة لمحمدها نموت فيه ناحية ونموت فيه نحن نوردين محمود اتفقت له هذه الحادثه متى؟ خمسمئة وسبعة وخمسين حجب ورعاها كل الناس وسجلتها دوين التاريخ قضية متواثرة فأمر به ماء فقتل أيها الإخوة لدى الشباك الذي يرى الحجرة الشريفة فقتل ثم حفر خندقا عظيما يقال بلغ به الماء حول الحجرة الشريفة وأتى برصاص كثير جدا جمع كل في المدينة بالرصاص ثم أذيب الرصاص ووضع في الخندق فإلى اليوم الحجرة الشريفة مسورة من أربعة جهات أيها الإخوة بهذا الرصاص في هذا الخندق رضي الله عن نور الدين محمود وأرضاه يا ليت شيخنا الفاضل رحمه الله عليه قرأ التاريخ وقرأ هذه الحكاية لو كان بقاء قبره الشريف في مسجده يثير غضب الله واستياءه لما عمر نور الدين بأن ينجده وأن ينقذه من هذين الزنديقين الكافرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة في دقيقة فقط أوجز لكم بعض ما به العلماء عن هذا التعرض الظاهر بين الآيات والحديث بين الايه الكريمه والاحاديث الشريفه ان اتخذن عليهم مسجدا باختصار هذا المسجد الذي اتخذه المؤمنون على قبر الفتيه الصلاح الصالحين اصحاب الكهف ايها الاخوه شانه شان مساجد كثيره وفيها قبور او بنيت على قبور اقطاب وصلاحاء وعرفاء كبار اماثل اماجد أه؟ وبفضل الله معظمها على الاطلاق ليست في القبله ولا يتوجه اليها الناس ولا يصلون إليها، فقط هي موجودة هناك للتبرك بها والتبرك من حيث الأصل مشروع موضوع ثاني هذا مشروع وهو موضوع فروعي مش عقدي وجائز ولا شيء فيه الإمام الشافعي كان يقول الإمام الشافعي كان يقول قبر موسى الكاظم عليه السلام أحد أمة البيت ذاك الترياق المجرب والإمام الذهبي وهو من أمة السلف يعني على طريقه السلف أكثر من مرة وخاصة في سير علام النبلاء يقول قبر معروف الكرخي الترياق المجرب شيخ مشايخ المسلمين في وقته وفي كل وقت الإمام النووي قدس الله سره شد الرحلة من الشام إلى مصر من اجل ماذا؟ من اجل زيارة مشهد وضريح إمامنا وإمامه أبي عبد الله الشافعي وهو إمام أيها الاخوه مقبور وعليه مسجد وعليه قبة العز بن عبد السلام قدس الله وسره لما أفتى بتهديم الأبنية والقباب والأشياء المبنية في قرافة مصر كونها مبنية في أرض ماذا؟ مسبلة أيها الاخوه استثنى قبر الإمام الشافعي لماذا؟ قال لأنه مدفون في دار ابن عبد الحكم في ملك اذا هو يقول بما قلنا به هذا هو الإفتاء هذا هو الفقه فقه الجهابذة اللهم الحقنا بهم ونورنا بهم وعلمنا من علومهم اللهم إن إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اهدنا لارشد امورنا واكفنا السوء والفتن والمحن برحمتك يا ارحم الراحمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا برحمتك يا ارحم الراحمين انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمه للحق والدين اللهم حرر امتنا من طواغيتها وجبابرتها وفسقتها وفجرتها بقوتك وقهرك يا قوي يا جبار يا عزيز يا غالب لا يغلب يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاة